তিন ভাগ অর্থাৎ পঁচাত্তর পার্সেন্ট যাই মায়ের দিকে এবং বাবাকে শান্তনু পুরস্কারটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে এটা সুনানিতে উল্লেখ করা আছে কিতাবুল জিহাদ অধ্যায় নম্বর ৬ হাদিস নম্বর তিন হাজার একশো ছয় নব বলেছেন জান্নাত তোমার মায়ের পায়ের নিচে বাংলা সমাপ্তি নেটওয়ার্ক علم أنم يقولونَ إ ما يعلمم فشر بِسان الذي يُحدونَ إلَه أعجمونه لِسَانُ عوبين مبين إ الذيينَ لا يؤمنون بآيات الله لا يحدينِم الله وَلَهُم عذام ليم إنما يَفْتر الكذمَ الذينَ لا يؤمنونَ بآيات ال لا يعون هم الكاذبون من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن باليمان ولكن ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 ربك للذين ناجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا, ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى, وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يطلمون রা الله ফান্লা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 ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها ياتيها رزقها غدا من كل مكان فكفرت فكثرت من امع الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول تكذبوا فاخذه العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزق الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به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 ثم تابوا, ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم الله أكبر الله سمع الله, لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله الله نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن إبراهيم كان أمة قارتا لله حليفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأدعوه إيتب وََدهُ إلى صاط مستقم وأتَن لَ في الدُّنْيا حَسَنَ وَإِهُ فيآخاتِلَ منَِ الصالِحينثأَ حين إليكَال تب منِ الننتيبَ الره م حنييفثأَ حين إليكَالاتبْمِ الننتيب الره م حانيفَ وَما كانَ منِ المشركين انما جعلنا السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيما كانوا فيه يختلفون الله اكبر الله أكبر الله لمن حمده رَبَّنَا وَنَكَ الْحَمْدِ الله أكبر الله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 মহিলা ছিল পরিপূর্ণ তারা আল্লাহর প্রতি খুবই নির্ভরশীল ছিলেন ইসলামে কিন্তু মেয়েদেরকে ঈদের নামাজে যাওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে নারীদের জেহাদু হওয়া হজ মেয়েদেরকে ডাস্টবিনের মতন ফেলে দেওয়া হয় মহিলাদের আরো অনেক পথ নির্দেশনা জানার জন্য দেখুন ইসলামের নারী প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পাঁচটায় সম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে বাংলায়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 आशून, कुरान जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिस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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَو يَّرُكَ لسر فذكر إ فعَتِ بذِكراس يَذكررُ مَه يَقشى وَيتَجم وَال الأشْق الذي يَصلرنكُم ثمَُّ لا يموتُ فيهَا وَل يحييا قد أَثْنَ حم تَزك وَذك رَسممَ رِّه فَصالله بلْ تُغْثِرون حينتَ الدّنيا. والاخرة خير وابقا ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله أكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحند الله أكبر الله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 الله أحد الله صبد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جلتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا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 وإذا أردت بقوم فتنة فاقمضنا إليك غير مفتونين يا أكرم الأكرمين اللهم وفقنا لكل عمل صالح متقبل ترضاه عنا اللهم وفقنا لعمل صالح قبل الموت اللهم وفقنا لعمل صالح قبل الموت يا رب العالمين اللهم واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا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 कान्यार होते महामूल्यवान मुक्त दान कर रेखे स्रष्टाचाल करते मानवतार समाधान थ्री जीरो जो डबल टू थ्री जिनो वन यो अंबर जिनो डबल वन थ्री टू थ्री जिनो टू इस डलर अट्ठन्ट नंबर जिनो डबल वान थ्री टू थ्री जिरो थ्री